وَلا قَضِفَةًَّا قَبلَهُم قَوْمَ فيِي الرعونَ وَج أَهُم رَسُول كَريِيم أَنْ أَدّ إلَ يعبَادَ اللهَّه إنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمين وَأَلَّا تَعوا علىى اللهَّهِ إِ آتكُمْ بِسُطانم مُبين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 قولون إِي إِلاا مَتَةنَأُول وَماَا نَحْنُوبِم شَرين فَأتُ بِأَبائن إِ كُ تُم صَادِقين أَهُم خَيرٌ أَمْ قَوْم تُبعيُ والَّذينَ مِ قَبللهِم أَهلككنَاهُم إهُ كانَوا مجرمين.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 ذُسِيُّ وَاسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ آمنين آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِنْ ربك ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَرْتَقِب إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ